بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع لفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما أنتم أَلَيْ أن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمْ أَسْنِ السَّمَاء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 وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى به. فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَهُوَ لَا يَخَافُ رَشَدًا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 قُل انني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل انني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونهم ملتحدا الا بلاغ من الله ورسالاته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 من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا